والليل في تغيرشا والنهاء إذا تجل وما خلق اتكبوا ينفا إن سعيد لشتا فأما من عطى واتقى وفضت بالحسنى فسن يسفيره بالحسنى وأما من بصل واتقبنا وفضل بالحسنى فسن يسفيره بالحسنى وما ينهي عنه فالهم إلى طريقه الى آخر الايات في السياق الكريم كما كنا ان الحق سبحانه وتعالى اقسم بالليل والنهار كما اقسم بنفسه سبحانه بالذي خلق الذكر والانثى على عمل خاصه وسبق ان قلنا ان عمل الانسان مختلف كزمانه وكجزائه جزاء مختلف وزمان مختلف فمن عامل الخير ومن عامل شر وليس الخير كالشر وليس الهدى كالدلال وليس الصلاح كالفساد وليس من اعطى واتقى كمن بخل واتقى وليس من صدق وامن كمن كذب واتولى ان لكل طريقه وان لكل مصيرا وان لكل جزاء وخلقا ان سعيكم لشتى ثم جمع سبحانه البشريه كما قلنا في حزنتين اجنتين وتحت رايتين وثلاثتين فقال فأما من أعطى وقتقى وصدق بالحسنة فسنل سيره بالنسرة وأما من بطل واستغنى وكدل بالحسنة فسنل سيره بالنسرة فشرت سبحانه بالنسرة جعل اليسر ثلاثه اسباب فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى من جزاء الدنيا فسن يسره لليسرى اعطى ماذا اعطى حدث سبحانه المعمول للعموم أي اعطى كل ما طلب منه نفاقا اعطى الايمان لله واعطى الطاعه لله واعطى الاخلاص لله واعطى التوبه لله واعطى الشكر لله واعطى الاعتماد والتوكل لله سبحانه والرب تنظر إلى الى الله سبحانه و اعطى كل ما ينبغي اخرا هذا من الزعفر وكذا من الله اعطى ماله لله و جسمه لله و دعوته لله اعطى الكلمه لله و ميته نيته لله وبالجلّة أعطى العبادة البدنية والمال جلّة فأصبح ربانيهم من رأوه شهد أن لا إله إلا الله من رأوه ذكى الله وخيركم من إذا رؤي ذكر الله باندامي بعيني بقدمه، بيده، بجريدته، بشريطه، بسيارته، ببيته، أسرته كله يشهد الله لا إله الله وان محمد رسوله الله حياته لنا وأصبح كالعلم يسترد في يشربون منها ويغسلون منها ثيابهم واجزامهم ويسقون منها ثوابهم ومواشيهم ويسقون منها أرضهم وزروعهم وثمارهم هذه النفس اصبحت طائعة باديه أحكمت لنفسها وأحكمت للناس انتبعت ونفعت هذه النفس تستحق من الله التيسير الظليم لأن أعطت بكلكلها من لله، فيصدر لها كل شيء حذب اليها إيمان وزينوا في قلبها وكان معاليه الكفر والوثوق والافيان وجعلها من الراشدين لو لكم حديث الاله ما زال عبد يتقرن الي بالنواب الحاسه انظروا ال الغايه مثالي لا تدرس بجد وكد حتى ماذا تعلمت؟ حتى أحبت وإذا دخلت أخي الكريم منطقة الحب تفيد كل شيء يسترك الله من الإسرع بل جعل جوارحك كلها ليست لك وهو الذي يسيرها في طريق جميعها فإذا أحببه كنت سمعه الذي يسمع به وبطنه الذي يبصر به ويده التي به يبتش بها ورجله التي يمشي عليها ولا إنساني لا أعطينا رب ربنا يسمع لكبز يعني والله يتوقف والله لن يتألمي لأعطينا ما يرد لو سؤالك ولن يتعلمي لأعي منك مهما اشتكى بشيء يضره الا وكفاه ربه ما يضره عليك الله بكام عهده؟ بل يكفيك ما قلنا بالقدر ما اعطى من العبوديه لله اعطى كل العبوديه اعطى كل الجهاد والحصه الحصه اذا نقصت من العبوديه نقصت بقدرها من الجهاد اخواني فان من اعطى هذا هو السبب الاول للسيسير كان السبب الثاني التقوى. التقوى من الوخاية اي جعل ما يقيه من غضب ربه وصاحبه والنار ليس الاجمية له كل الوخاة ما الذي يقينه الإيمان والعمل الصالح فالتقوى إخواني من أعظم أسباب التيسير وبالضع من أعظم أسباب السيسير فالمستقي ميسره كل أموره ميسرة أموره الدنيا واخرى. وثاني الشقوى يتعثر عليه كل شيء. دنيا واخرى. حتى وان سيسألت له دنيا فعثرت عليه اخرى. بقدر ما ترقل ما واعظم تيسير السير سعطان الكريم في الدنيا هو لذة الإيمان وحلاوة المعرفة بالله والأنس بالله ولذة القرء من الله ونهنة أو أقول وحلاوة الروح وطرحها والله ان في الدنيا ابدا احلى وأجمل واكمل والم من القصاد بالله والانس بالله والقرب من الله هذا والله اعظم من النعيم او من كل نعيم يتمتع بها أهل الدنيا يقول الحق سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل تجر من كل شفاء من كل تأثر وما يتق الله يجعل له من أمره وسعى وما يتق الله يكفر عنه استجيئاته ويعظى له أجراً واكبر كمال دنيوي واخروي يتمثل في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين كفلين من رحمته كفل في الدنيا وكفل في الاخره ومقدار الكفلين لا يعلمها الا واحد الاثنين ويجعل لكم نورا في زمره القيامه صلى الله عليه ويجعل لكم نورا تنشون به في قبوركم وفي المحصر وفي عرفات القيامه وحتى على حتى يرسل في هذا النور جنات النعيم ويجعل لكم نورا تمشون به ثم ويسر لكم قد يكون هناك تقصير وقد يكون هناك معاصي فبشر سبحانه بقوله اياك لكم والله اكبر فأما من اعطى واتقى حدث المعمول في قول سبحانه واتقى ايضا كما حدثه في اعطى للعموم ايضا الثقى ماذا؟ الثقى النار الثقى رفض الجبار الثقى المعاصي الثقى المحارم ستكون أعبد الناس وارض لما حصان الله ستكون أعبد الناس واحسن إلى جالك ستكون, ستكون مؤمنة وأحفل الناس ما تحب لنفسك تب مسلمه ولا تكفر من الضعف فان كثره الضعف توليك القلب اذا اتقى المحرمات واتقى الظلم ظلم الناس بهدف أعراضهم وعقب اموالهم وإراقة دمائهم وضرب أجسادهم وحرمانهم في شجاعات رفهم اتسقوا الظلم فإن الظلم في الدرن ظلمان في أوروكيات قصر الله على أكبر الشح فإن الشح أهلك من كان قبلتهم اتسقوا الشبهات ومن اتسقوا الشبهات طعب الصبر على دينه وعادته والشفى في الجنة يقوم لي قلوب المحاطرة من أطلق المدرسيات محاطرة كيف قل لي لأخذ نعم حدث المعمول هنا يدعو ليشمل كل ما يجب أن يتقى حتى الدنيا كما يقولكم الله جل وعلا اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان فتنه بني اسرائيل كانت النساء واتقى دعوه المظلوم إذن هي هذا هو السبب الثاني لتيسير الكامل من ربي العزة. فأما من أعطى وصدق السبب الثالث وصدق بالحسنة. الحسنة هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحسنة. الجنة هي الجنة ونعنوها الحسنة هي هذه الشريعه هذه العقيدة هذه كل محمدية صدق بها عقيدة وشريعة اذا إخواني هذه الثلاثة جمعت الدين كلها جمعت بين العلم والعمل بين العقيده والشريعه ولا تفرق عقيده تحملها في قلبك وشريعه تتمثل في حياتك وسلوكك هذا يتمثل في اتباع الاوامر وصدق يتمثل في سنن المحرمات وصدق في يتمثل في العقله وللانسان سبحان الله طاقات ثلاثة طاقه الاعطاء وطاقه المنع وطاقة الإدراك والفهم والتفكير. فالطاقة الإعصارية قال أعطى والطاقة التركية قال وصلت، والطاقة الفقريه والمعرفية قال وصلت كلها. من صلح هذه الثلاث بشريعة الله؟ واخضعها لدين الله كان الفوز والنجاح والسعادة الابديه والكمال البكري ومن خسر الثلاث خسر الدنيا والآخرة وكسب من الأشقياء والأدناء اذا هذا الدين يتمثل في ثلاثة أمور أوامر أو أقوم أمورات ومنهيات ثم خبر تصديق الخبر من الف إلى الى الناس كتاب الله لا يقضى على السلام ان نصدق الله به امر وان ننتهي عما عنه نهى وبدر وان نصدق بكل ما أخبر جمع بن عبد الله لان كلام ربي اعطى واتقى وصدق بالحكمه خلاص سبحان الله الناس يتفاوتون في الثلاث منهم من من اعطي سبحان الله منهم من اخذ منهم من اخذ قصد الصدق في الاعطاء ولكنه ناقص في التقوى وفي التزيه ومن الناس من هو قوي في الاعطاء ناقص ومن الناس من هو ناقص في الاعطاء وفي التزيه وكامل في التقوى في التقوى ومنهم من هو كامل أو اقول ناقص في الاولين كامل في التزيه والكامل هو من اخذ كلها فشم يسروا في الجزاء عيني دور عليها ايه هو صلو صلو اذا كانت المعاملات والاخلاق ربنا يسهل له كل شيء فامن من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فشم يسروا لليسرى وأنا من بخل وسرنا وكلل بالحسنى فسنيسره لليسرى سوف احتصر في هذه لانه في الاشياء تتميز بضدها لما عرفتم الاعطاء والتقوى والتصديق بضدها تعرفون هذه التي ذكرها الله صلى الله وان من بخل بخل بلاده بكل ما اعطاه به بخل بماله بخل بطاعته لربه بخل بشكره لخالقه بخل بعقيدته بخل بجوارحه ان يطاع بطاعه الله بخل وصلنا عن ربه وهدائه ومالك وهي بطل مقابل أعطى وصلنا مقابل والصفى كيف هذا؟ كيف أتى مقابل والصفى؟ لان الأول صفى وهذا الصفى كيف تسلم انت اذا كانت عندك حاجه عند انسان تريده ان يقضيها لك طبعا تتجنب له تعمل ما كلام؟ وتتجنب ما يشكله لماذا نحذيه لك حاجاتك طيب هذا الصعب وما الذي لا يمكن أن نستغني عنه هو الله نحن فقراء كل الفقر الفقر الجامد مربوط بالله سبحانه. شيء بالله نحن فقراء في جميل. ما ما نستغني عن الله فقراء فقراء إليه في الإيجاب وفي الإنداج مقرأ إليه في الرعاية لو لن قطع عنها طرفة عينها لك ولهذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عينها معنى لهذا <تصفيق> هذا الذي يتطلع إلى فلان ويقضيه بعد حاجاته طرعا أنه يستقيم يستقيم ويستقيم ويتقرب الى إثناء يرده كذلك لكن اذا ما كان عنده في حاجه ما يتوقف عليه شيء اشيكن استغنى عنه كذلك ونحن استغنى الله هذا اللذيذ لكن هذا الكافر العميل الذي بخل بما امره به ربه من عبادته وطاعته وشكره واستغنى عن ربه وهدايته <تصفيق> ثم وكذب بدينه ودعوه هذا عرض تنزل على الكتب وصار مسلط مسلط عليه كل شر ويتردى وما يغني عنه ماله الذي بقي فيه عن ربه وخالقه لذا هذا سوف ييسر لكل عابد وسوف يتعثر العصر والعصر حتى انقضى النار. وان ظل انه في الدنيا من الفائزين ومن المفلحين ومن الناجين ولكنه في الاخره من الخاسرين واحد اكثر يذل بالله من الجنة ومعينها وعن اشقى من النار وعلى الجنه نسال الله العافيه واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره بالعسى هنا حديث ياتي فيه المفسرون هنا في هذا الباب لماذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله في هذا الشيء نعم هذا الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد واحد كتب مقعده من الجنه او النار كتب شقيا وسائليا وكتاب كتبه الله وطلب منه خلاص قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة. قالوا يا رسول الله إذا كان هكذا ففي العمل؟ إذا كان ستين من اهل الجنة رحم اهل الجنه رحم آخر نار الله كيف في العمل؟ قال اعملوا الكتابة والمس على وما كل نفس بمعرفته هذا عند ربكم اولم ياتون اعملوا فكل ميسر لما خلق فمن كان من اهل الجنه يسر لعمل اهل الجنه ومن كان من اهل النار فسييسر لعمل اهل النار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسيره للأسرة وأما من ضادل وسلنا وكذب بالحسنة فسن يسيره للأسرة وفي شركة ما شاء الله شبهنا لابد من الوضوح ودين الله واضح قبل الله نرى حقا سبحانه وتعالى يربط هنا السعادة بالعمل والشقاء بالعمل العمل كيف فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى اشد الغلو فسنيسره للمسخرات افتح من المسخرين لكل شيء يسير عليه ان يصبح في جوار الله ان يصبح يتمتع بالنظر الى وجه الله ان يصبح يتمتع بالرضى من الله اصبح يسال نفسه في الجنه لا مما لا عين الراس و لا ابن ولا صلاح على قلبي بس مؤدب له كلها هذا ثم وأما من داخل الاول اعطى هو و هو و هو جل الدنيوي هنا التوفيق احيط بالتوفيق الاخرى و في ثم على من هذا قال واما من ضحى واستغنى عن ربه فما في الى الله وهذا شأن المتكبرين والمتنقلبين ما يشهد الله ولا يرجع الا فربما نفسه ومنه اعلم ان يمرض وجهه في الصراط لله ما يرضى استغنى عن ربه وما وكذب بهذا الدين وبهذه العميلة قال جاء الجزء فستنوا يسيروا من ومن من عهد الله لئن آتانا من فضله لما ولا ولنكونا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بطلوا به وتولوا وهو عرضون أشعر قوات الدنيا فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلي القوات بما اطلب الله ما وعدوهم إلا كان يكذبهم إذا اخواني السعاده والشقاء جعل الله لهما اسبابا ورسمها في كتابه فيه. فلما زاروا ازار الله سبوكه والذين جاهدوا فينا لنا فيتناهم سبوكه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بنفس الطريق يقول طب العزه عينا ما نحن فاعلون فكذا علم زيدا من الناس او عمرا انه علم زيدا انه سيكون من الصالحين ومن المجاهدين ومن الدعاه المخلصين الله يعلم او لا يعلم يعلم يَا لَوْمَ كَانْ وَمَا سَيَكُنْ وما, وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كان كيف يكون؟ <تصفيق> فالله ايه؟ انا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف النبي اذا هو علم سبحانه ما نحن فاعلون فكتب شريط حياتنا قبل ان نقترب اوه وقبل ان نكتسب علم فهو كتب ما علم وهو سيجازينا لا على علمه بل سيجازينا على عملنا فأما من أعطى واتقى وأما من باطل واتقى إلى حديث فالجازينا لا على العلم وإنما على العمل فأنتم عن الحديث إذن ما في حجه لاحد على الله لأن يقول أنا مسير لا مخير قولهم أنا مسير لا مخير كلمة كلمة كوني أنا بكر أنا مسير كوني أنا في فنجة انا في مكه المكرمه ولكن مجيء الى هنا مش مخير ولا مسير كله كل، مخير مخير لا شيء ما اجدكم الى هنا بخياركم ولا بقهر على انفسكم بالصوت من ورائكم اذا نحن نفرق بين المسير والمخير الان فنفرق بين الشيء الذي فعلناه فعناه مكاهين وبين ما إذا فعالنا بنت الخارعة في ذلك فالله خلقنا وخلق قدراتنا وخلق مشيئاتنا وحريتنا فلما خلق ادواتنا هذا هو السخل كل أدلات الله وما عندها من قدرة وحلقة. ما خلقها؟ وهذا احتيار إن شئتوا تشلمتوا وإن شئتوا هل ما خلق لهذا الاختيار الله فالله خلق لقدرة للعمل فكيرنا بهين افعال يا رب لما خلق اختيارا جزاني على الاختيار فستر الله وما اكثر الله فيه على خطيا فاخترت الله عليا دون صاح جنن والافعال افعال بقدره ايمان قدره هذا القدره اللي عندك من غير عندك شنو اصغر من القدره قدرتنا والله ولكن الفعل من لله انت لان الله ادخلت الخبره خلق سلفك وخلق قدرتك وخلق لك حريه وقال لك الدل على رسول الله ووضع الكتاب وارخذ الرسول وبين من هديه واعطاك عبد المميز بين الطريقين وهديناه النجدين لعلكم من تضحى ولما جاءت فاما من اعطى وابشر وصدق بالحسنى فسن يسره للعسرى واما من بخل وابشر وكذب بالحسنى فسن يسره للعسرى وما يجني عنه ماله اذا صرفتا ثم ان علينا للهدى فتطلب كلاما اخر فالى وقت اعطى ان شاء الله الله وفقنا جميعا لبادة الولادة والإجادة عبادة الاحتلال دمنا نفعل ان شاء الله دوروا معي جلال الله تعالى نارتوا بيديو أسئلة قبيلة أسئلة الدرس الماضي. فيها سؤال يقول هل يجوز أن ان يحلف بالقران وكذلك هل يجوز له ان يحلف بالحديث قلت لكم في درس سابق ان القصم تعظيم تعظيم بالمقصم به ولا عظم لما لا يصدق ولذا يقول والصواب لازم ان كان حالفا فجعله بالله او يحيى ومن حلف بغير الله فقد اشرب اذا الطالب الكريم الحمد ينبغي ان يكون بالله او بوصف من صفاته باسمه باسمه بعلمه بقدرته ببصره بكل عظمته يا اخي اما في شيء اخر فلا يجوز القطن لا, لا بالنبي ولا بالملك لا بالجنيه ولا بالنكائه ولا بزينا رسول الله صلى الله ولا بالعهد مشركنا ولا بالطعام المثلينا ولا بالشمس الحميمه ولا بالمجلس اللي سالتها تاولوا تخضعوا عباداتي ورحماتي ما الله لا كل هذا صح ثم سؤال آخر يقول توفي جدي ورث مالا زاد على النصاب بكثير فهل ورثوا يؤدون الزكاه عنه ام لا زكاه عليه وكم مقدار النصاب في المال وما هو القدر الواجب الخروج به الكريم هذا المهد إذا ترك مالاً إلى حال عليه الحول عند المهد فقد وجبت عليه الذكاء إذا مات ولا مخرجها اخرجناها نحن. عنه لكن إلى الناس قبل حوالين الحول على ماله معنه نوزع الصوت والصوت هذه كل واحد إذا يعني أسم النصاب عنده ثم النصاب وحال عليه حول ومقدار النصاب ثلاثمائية ألف وعشرين يكبر ثلاثمائية وعشرين بنار في هذا العام ثلاثمائية ألف رجل. من كان عنده الأقل من ثلاثمائية ألف وعليه شيء ليه عنده ثلاثمائية واجه يخرج جوله السنه لذلك البلوز وبنسبة لكسيرات الاربعين شكرة واحدة وبنسبة للبارباء ثلاثين واحدة منها ثلاثين واته ولي عزيلي اثنان عزيلي خمسة حولي واته لتفرق ستن خمسة خرج واحد جيلة فينهم بوضع فتان فربا <تصفيق> والله إله الله سؤال آخر يقول يا شيخ أنا شاب أشتري بإحدى الشركات أبكره مغكرا وأخرجه بعد الظهر لكن لي يوم ما تذكرت أنني نسيت الظهر بعد ثلاثه ايام فمعكم الظهر حم الشرق هو قد عدوث الله يقول من نام عن ثلاثم أو نسيها فليصليها اذا ذكرها وإذا ذكرتها من دعاء لأنها ذكرتها صليها <تصفيق> <تصفيق> سؤال الله يقول نام على أولي تعالى الثلاثة مرة نعم الثلاثة مرة يعني المرأة يمكن أن تستردها وأن تصير زوجتك بعد الطلاق عند الطلاق الأول إذا طلقتها يمكن أن تصدّها وترجعها كذا وثم لما رجّتها طلّقتها ثانية زنعت ثانية لما طلّقتها ثانية زنّ جربتني بعدين جربت صدّها يقول وإذا طلق سهل, سهل, سهل, سهل لا تحل وكاء حتى تنسل حتى تنسل حتى تنسل تتزوج على فترة تتتعكف معها بس ويستطلق معها مزلق ويستطلق سهل ثالثة ويقولك محمد الله لعن الله محمد الله والمحمد له ومعوني وهي الثالثة لا اله الا الله ثم يقول القران الكريم اذا كان الامر بالوجود فهل تعني مخالفته وقوعا في حرام نعم الحرام ارتكاب الحرام يتمثل في امرين صارت واجب او ارتكاب ما نهى الله عنه شيء طرده الله اذا لم تقدميه ارتكبت ايه حرام ثم ناعم ناع الله ناع عن الشرب ناعم منبه نهى عن الخمر ناعم عن الجنث والدبل في الجنث هذا عمل ارتكبت حرام فعلنا بالحرام نوعان فالفرض والفساد محرم الفساد محرم اي تستحق العقاب نعم، ثم سؤال آخر يقول: تجد لا يعرف الكتاب في اللوح لا يعرف كتابه القرآن في اللوح الا بيد لسان الكتاب باليد اليمنى، وإنما يكتبوا باليد الأشرعة، فعلى هذه الكتاب الجاهزة يعني يكتب القرآن هذا على طري صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم كم الإنسان يعني بالتعلم بالطاقة بالقوة كيف نعلم بالطاقة بكم سليمين مشاكلة باليسر ولكن عندنا بالشريعة الإسلامية إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ما أمرنا ربنا سبحانه بأن يربيه التربية الإسلامية التربية الإيمانية إلا كان التوجيه إذا نحن بدلنا هذا الولد وأخذنا نظريه وإذا رأيناه تسلوه بالإيطار اليوم وقدموا أداره بالتبريم والتبريم في إيه يمري باية عزيز لا مدعنا من أهل اليمين قد قولوا باليمين واشرقوا باليمين واعطوا اليد واغطوا اليد فان الشيطان ياكل ويشرب الشمال ويعطي الشمال ويعطي الشمال ثم سؤال آخر يقول انا رجل اشتغل في مزرعه سلاحيه يملكها تاجر في المخدرات إلا ان مهنته تقتصر أو مهنتي تقتصر على الحرف من الحنابل فقط في حين لا اعرف مصدره خصي هل من تجارته ام من حرفه لذلك هل حتى العامل معوش يدخل في مثل الحرام نعم اقل كريم الله يقول في القران وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الجسم والانبياء ففي الربا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكلها وموكلها وكاتبها وشاهدها اربعه ولعن في الخمر عشر باءة وحاملة والمحموله إليه واكله ثمنها وعاصره ومصدرة إلى في عزر ل للشراء في الجريب حتى ورد في الحديث من بع انت عمر فأنب في إبر في هائل لمعتارا لمن يستخدوها خمرا من داع العنز لمن يستخدوه خمرا فقد تبقعها النار على بطيرها صلى عليه لا تحرص بالنحاس الشيوس عبد نعم سؤال اخير إن شاء الله يقول هناك كتاب المجموعة المبارك الذي يتضمن بعض الصلوات تؤدى ليلا، نظر ان صعب ما الله اذا تكلم انا تكلم انا تكلم كتاب موصوع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب فيه القصص فيه الحق والباطن فيه إصلاح الطالب في الصحيح ذاته وقد كتب بعض العلماء علق على هذا الكتاب لما رأى كتب بعض الناس في هذا الكتاب علق عليه تبين صحيحه وضعيفه. والكتاب لعل ما وصل هنا الى طنجة فالكتاب موجود في الدر البدار بحثوا عنه واسألوا عنه إذا كان موجود فعمل بالكتاب والا فصم عن الكتاب اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ورده سبحانه الله ورحمتك أشهد أن لا إلا أستخدم واتوب إليك سبحانه ربك أمزل الله ويحبون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين